الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المسلمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم وانفعنا والحكيم وبعدك وصلنا المسلمين سيدنا بأسان الدين اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم وصلنا إلى المؤلم رحمه الله تعالى أما الماء على أسفل خلق آله إلى إلى قول الراكل محمد رحمه تبعه أنت إنك إ ذ ا وقع فيه ن ج ا س ة لا يجوز الوضوء به ه لقوله عليه منه الصلاة والسلام لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوبأ منه أو يشرب. قال القليل يتوبأ أو يكون عشرة أذوع في الدائم ينجس أحدكم أن في ثم يشرب عشرة ويوضح ا ا فوجدناه ما لا ع ت ب ر ن ه خ ل ص بعضه الى بعض. الآن يقرر ويوضح المذهب المعتمد عند الساده الحنفيه في المساله وما هو ما يتاثر بالنجاسه من غيره قال ما فنقول كل ما لا يخلص بعضه بعض يتحطك طرفيه الطرف الاخر فوجدوه عشرا في عشرة فقدروه ا المسائف م ح الخلوصة فوجدوه في عشرا عشرة بذلك تيسيرا بمعنى الذي وقع فيه نجاسة ولا يتعثر بهذه النجاسة المعتمد عند الحنفيه في هذه المساء بحيث لو جرب الماء في بدايته من طرف لا يتحرك الطرف ا ل آ خ ر هذا هو المعتمد في هذه المساله ا التجربة المنفذ كما المشألة مقدرة قلت عشر عشر, عشر, عشر على、التجربة. ولكن في في هذه و إ ن كان له طول ولا عرض له ف ا ل أ ص ح أ ن ه إ ذ ا كان بحال لوض مقوله إ ل ى ع ر ض يصير عشرا في عشر فهو كثير والمختار في العمق ما لا ينحصر أجفله ب ا ل غ ر ف ل ر في ه بالغرف ثم ان كانت النجاسه م ر ئ ي ة لا يتوبا من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسه ب ر ؤ ي ة عينها وان كانت غير م ر ئ ي ة فلو توبا منه جاز لعدم التيقن بالنجاسه لاحتمال انتقالها بمعنى اذا وقعت النجاسه وكانت النجاسه م ر ئ ي ة لا يتوبا من مكانها ح ت م ا ل انتقال هذه النجاسة هذه ومنهم قال لا يجوز أ ي ض ا بمعنى إ ذ ا كانت في النجاشه فيها نجاشه لا يجوز ا ل ت و ض ا لذلك ومنهم من قال؟ من قال ا ل ي ن ق ا و يجوز ا لا ماذا ذ ر قال السرصي رحمة الله عليه في ومنهم و ه ا ل إ ا ا ا م ل ك س ي في ب د ا ئ ع وابن ا في من ح ي ط ه ه ا ا ل ب ر ي هؤلاء قال و يجوز ا أيضا لا、يجوز. حيث ي لو توضأ من لعدم ل توضى ت منه جازة ا قال من ا ا انتقالها هذا الملهم ح ت م ل و م م من ن ه خ ا ل قلت ا إ م ا م الجاري ا ا السرخسي والامام الكاساني وابن مازة المحيط البرهاني الظاهر بقاؤها في الحال هذا م م ذليهم لأن في في لو وقعت أنها ن ة وكانت غ ي م ر ئ ة ف اذا ح ت التوضع م من ا بقائها لا ل ه يجز قال وقعت ا ا الجاري إذا ل م ء و فيه ن ج ا س ة ولم يرى لها أ ث ر جاز الوضوء منه من أ ي موضع انشاء بما أ ن النجاشه غير م ر ئ ي ة إ ذ ن يجوز له أ ن يتوضا والاثر طعم أ و لون أ و ريح ل أ ن ه ا لا تبقى مع الجريات ع عليه يتعارف عليه ا الناس فما عليه الناس أن هذا جار فيها مسائل ر كثيرة ف وهذه أن يعني وفيها رسائل ألفت يعني في يعني الفت ق د ي يضعون ي م ما كانوا ل البرك ي ولو ب بحيث و ن منها من ا يأتي جزء ن ه عليها ر المسجد في ي ك وقعت ن كانوا يعتبرونه بشكل خزار فهذا كانوا أيضا ج ي ف ة في نهر كبير لا يتوبا من أ ش ه ر الجانب الذي فيه اثر ل الماء عليها لا يجوز لان اذا وقعت ن ج ا ش ة في نهر على ث ر ب في منتصفها فما كان منه أ ش ف ل لا يتوبا لنتنتقل به من نجاشه و من أ س ف ل الجانب الذي فيه ا ل ج ي ف ة ويتوضا من أ س ف ل الجانب ا ل آ خ ر و إ ن كان ن ه ر صغيرا إ ن كان يجري أ ك ث ر نهر الماء عليها لا يجوز و إ ن كان أ ق ل ه يجوز و إ ن كان نصفه يجوز والاحرف أ ح و ل ت ر ك وعن م م الترك ا ر إذا بالنجاسة يوجد ولا ي أثرها و أ منه لأنه ل ك ا ا ج ي إن هذه المسألة م ا لاحظتم قرأتها طراءة إن ل أ ن ه ا م ف ه و م ة الا إ ذ ا كان عند أ ح د ك م سؤال عليها فيلقيه إ ن شاء الله الى اخر الدرس كما اتفقنا البارحه م من موته في الماء لا يفسده. ما كان مائي و الحيوان ل لا المولد يتولد داخل الماء د يفسده كان في أي الماء لا يفسد الماء. كالسمك إذا و ل س ق ا هو الطهور م ا ء ه الحل ميتته فاستفدنا به عدم تنجسه بالموت و إ ذ ا لم يكن نجسا لا ينجس ما يجاوره و ل أ ن ه لا دم في هذه ا ل أ ش ي ا ء وهو المنجس ل أ ن ع ل ة ا ل ن ج ا س ة هي الدم وهذه لا دم فيها إ ذ الدموي لا يتوالد في الماء وكذا لو مات خارج الماء ثم وقع فيه لما بينا أ ي ض ا لو مات خارج الماء ثم انتقل إ ل ى الماء ا هذا ك ا ن مائي ا ل م و ل د أ ي ض ا لا لأن هذا المائي يعني ن ج ه ل الدموي لا يتوالد في الماء ولو مات في غير الماء كالخل واللبن روي عن محمد أ ن ه لا يفسده سواء فيه المنتفخ او غيره كان دم سائل الصحيح أيضا مدنية للبري مسألة دم أفسده وهو、الصحيح. هذه أيضا مسألة مدنية. على ما ينجس على ما ينجس وهو الدم ف إ ن كان دموي نجسه سواء كان فيه أ و من خارجه وكذا ما ليس له نفس سائله ة سائلة كالذباب والبعوض والبط إذا مات في المائع لا المقصود ما لا الدم بقوله ليس له نفس سائلة. بمعنى و في يفسده نفس في يجري ق ر يعني ليس له عروق ك ا ل د ب ا ب و ا ل ب ع و ض والبق إ ذ ا مات في الماء لا يفسده لقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا وقع ا ل د ب ا ب في طعام أ ح د ك م ف ا ق ل و ه ثم ق ل و ه و أ ن ه يموت ب ا ل م ق ل في الطعام سيما الحار ولو كان موته ينجس الطعام لما أ م ر به صلى الله عليه وسلم قال وما عداهما يفسد الماء القليل ل أ ن ه دموي ينجس بالموت وينجس ما يجاوره ك ا ل آ د ي ة إ ذ ا وقع في الماء ينجسه ل أ ن ه تنجس بالموت و إ ن وقع بعد الغسل ك كان ك إن ا فكذلك ر ا وإن ا مسلما لا ينجسه لأنه لما حكم بجواز الصراطرات المسلم حكم بطهارته لا ن ينجسه لأنه حكم حكم على ك الكافر يعني الفرق الميت المسلم والكافر يعني بينهما قلنا الميت فرق يعني بين يعني إ ذ ا وقع في الماء ينجسه ل أ ن ه تنجس بالموت و إ ن وقع بعد الغسل ي ن هذا الميت كان قد غسل ثم وقع في الماء ن ا ت حكما إ ن كان هذا الميت مسلما فلا ينجسه و إ ن كان ك ا ث ر ا ينجسه وعلا أ ن المسلم بما أ ن ه جاز الصلاه ايضا حكم بطهارته بخلاف ا ل ك ا ث ر هذا الفرق بين المؤمن و ا ل ك ا ث ر قال والماء المستعمل لا يطهر ا ل أ ح د ا ث وهو ما أ ز ي ل به حدث أ و استعمل في البدن على وجه ا ل ق ر ب ة ا ل آ ن عرف الماء المستعمل والماء المستعمل طاهر عندنا على المعتمد في المذهب على خلاف من ينقل أ ن الماء المستعمل غير طاهر أو أنه عند الأحناف وهذا الكلام غير صحيح المعتمد عندنا أن الماء المستعمل أنه غير أو أن ندلش عند صحي طاهر ا ل ما ء المستعمل ظاهر ما حده ما تعريفه قال ما ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربى ة يعني يجدد يعني يكن ع كان أن متوبئا فأراد أن يجدد وضوءه يعني لم وضوءه ل حدث استخدم هذا الماء、للقربة. استغل وضوء على الوضوء للقربة على وضوء ب ن ي ة ا ل ع ب ا د ة هذا يصبح الماء بهذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا مستعملا ويصير مستعملا إ ذ ا انفصل عن العبو ويصير مستعملا إ ذ ا انفصل عن العبو يعني بمجرد أ ن ه غسل به أ ع ض ا ؤ ه فانفصل هذا الماء عن أ ع ض ا ئ ه أ ص ب ح الماء مستعملا خلافا ل ل إ م ا ن النسفي يعني وكلامه غير معتمد يعني المعتمد ما ذكرناه في المذهب أ ن ا س لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان بمعنى هذا الماء المتساقط من ا ل أ ع ض ا ء لو أ خ ذ ه شخص قبل أ ن يستقر في مكان على الارض وغيره لا يكون مستعملا لا مستعمل إلا, مستعمل إلا بإقامة القربة هنا في هذه للإمام القربة المسألة فلاف الله تعالى بحيث أنه لو هنا بن بحيث محمد رحمه هذه أنه في حسد توضأ ل الماء القربة. يعني بنية ا ق ر ب ة يعني ا ل يصير مستعملا عنده ب إ ق ا م ة ا ل ق ر ب بنية ة يعني إ ا ل لا يصير م س ت ع م ل ا إ ل ا ب إ ق ا ا م ة ل ق ر ب ة ف ا ل و ض و ء على الوضوء ب ن ي ة ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا يقع قربه بالنيه م س أ ل ة وهي قال وتظهر ثمرته في الجنب و المنغمس في البئر لطلب الدلو ا واقف على باب البئر قال فعنده ما طاهرا النية عنده في سيروة الماء إزالة في في الجنابة وعند أبي يوسف الرجل بحاله الصد ح د فعنده عنده وعند لعدم وقع سيروة ويست يوسف شرق في في في على مستعملة لأن بئر أبي شرق والماء بحاله إزالة الحدث. وعند ا ا بحاله ل ل م ء د الحدث م إزالة و ع ابي حنيفهما نجسان الماء ل إ ز ا ل ت ه الجنابه عن البعض والرجل لبقاء الحدث في باقي الاعضاء وقيل الجنابة ابن جاسة يتنجس ثم من الماء م ت س م ل حتى يجلوه قراءة بعد مستعملا لمحمد هذه المسألة من خلافا يقضرها؟ هذه يعني ي و ب ح ل ن ا الخلال في م ن انغمس ف ي ذئر أ ر ان د أ ي ط ل ل ب ا د ل و ف ا ن غ م س ه ن ا ب ا ي ق ر ر ل ن ا بمثلة و ي ب ي ن ل ن ا ك ا ي لأئمتي ف ه ا تشاوروا ب ي ن ك م قبل أ ن ألزم ل ل أحمد منكم بسم ا هناك ا ل ر ح م ل ايضا ح م ي ك و ل ل هناك الرحيم الحمد لله وحباك فيه وحباك فيه وحباك فيه. وحمد. وعلى ايضا ل و ر ت ه ا ان جنبا انغمس في بئر من طلب اكل فيه الخلاف بين أ ئ م ه المذهب ا ل ث ل ا ث ذهب الامام محمد رحمه الله تبارك وتعالى إ ل ى أ ن الجنب يطهر بهذا الانغماس ف ل إ ز ا ل ة الحبس بانغماسه ل ا ا ه في وأما في الماء الطاهر حاله لأن, الرجل الجنوب لم ينوي إذالة لأن النية لا شرط عند الإمام محمد حتى يصير الماء مستعملة ولم توجد النية إذن لا يصير الماء مستعملة عند الإمام عند إذن تقريب يصير يصير حتى توجد شرط عند محمد محمد وليس بشرط لإذالة الجنابة الماء يبقى أذر الرجل يبقى وذيلت فيصير بشرط أذر إذن نجافته عند ا ل إ م ا م أ ب ي يوسف قال الرجل بحاله أن يبقى الرجل على جنابته ولا يتغير حاله و س ب في ذلك عدم الصب لأنه يشترط الصب لإذالة الجنابة وقال الماء أيضا بحاله على أيضا طهارته يشترط بعدم إ ز ا ل ة الحدث ل أ ن الحدث لم يزل موجودا عند الرجل إ ذ ن الماء على طهارته والرجل على جنابته لم يتغير ا ل ح ا ل هذا مذهب الامام إ م أبيه أ م ل إ ا م أ ب و ح ن ي ف ة فقال هما ن ج ا أما الماء فالإذالة للجنابة نجسة عن ب ع ت أ ي عن بعض جسد الرجل و أ م ا الرجل فلبقاء الحدث في باقي ا ل أ ع ض ا ء اذا اعتبر أ ن الماء نجس ل إ ز ا ل ت ه بعض الجناب عن الرجل الأول منهما يطهر الرجل من ا ل ج ن ا ب ة ثم ي ن ج س ب ن ج ا س ة الماء المستعمل وهذا على القول بان أ ن ل المستعمل م ا ء ج س س ولكن ن ي د الماء ا ش ي في بداية خ قرر ا ل أ ل أن ل ل م م م ع ت د أن ا ا المستعمل طاهر القول ا ا ل ث نجس ي وهو أن ا ل ر ل الماء طاهر لأن الماء لا طاهر طاهر يطير أو م ت ع بعد عن العضب م ل إلا الانفصال إذن كما بقي ل المساله أن ا ل ا ا ل م ت ع م ل يصير ن بعد ا ا ا المعتمد س ت ع م م ل ولكن في ب ن الاخيره أنه طاهر و يصير بقي نجفا المسألة ا ل أ وعلى هذا لو توضا محدث ل ل ت ب ر و د يصير الماء مستعملا خلافا لمحمد بفقدان ا ل ن ي ة ل أ ن ا ل إ م ا م محمد اشترط في كون الماء مستعملا أ ن ي ف ا ح ب لاستعمال الماء ن ي ة التقرر وهنا كانت النيه ة حنيفة للتبرد إذن الماء مستعمل عند الإمام أبي وكذلك ل أبي أبي لا عند إذن يوسف أ م ل ا ا يشترطون ل ن ي غير ة م س ت ع عند م الإمام محمد أعلم ل لإشتراط النية والله ب ا ر ك فيك جزاك الله、أخير. الله الله شاء الله فيك أخير ينطح إن ما تفضلت ل به صحيح نحن ن نريد يعني من يعيد تقدير ا ل م س أ ل ه من خليك يدي ا ل م س أ ل ة حتى انت يعني أ ب م ا غيرت اسمك ظ ل ن ت أ ن ك ت أ خ ذ من السؤال أ ن ا سعيد ان إ شاء الله إن أن شاء الله سأعيد المسألة كاملة بعد أن أسمع أفأم أم. تفضل لا أقتلك المسألة سأعيد أسمع أفأم بعد أعد تقدير منكم قال لا يصير مستعملا إ ل ا ب إ ق ا م ة ا ل ق ر ب ة لا غير إ ن م ا يقع ق ر ب ة ب ا ل ن ي ة وتظهر ثمرته في الجنب و المنغمس في البيض لطلب الدلو فعندهما طاهران ف ع د عندهما يا أمأم فعندهما ه م من أمأم اسمع ثم أم ا يا بطل و ل ن هذا ا ل ا ن يجب ان ي ك ن مؤمن لكي ي ك و مؤمن لكي يكون ا ؤ م ك ي ي ك ن مؤمن لكي يكون م ي يكون مؤمن لكي ي ك و مؤمن لكي يكون م ؤ م لكي ك و ن مؤمن لكي يكون ل و ت ي ه ر ن م ر م ن ل ي ي ك م س أ ل ة خلاف ا ل ذ ي ذ ك ر ن ا ه ف ي ي ن م ن ل ك ن مؤمن ل ط ي يكون م لكي ي و ن م ن ل ي ي ك ن مؤمن لكي يكون م ل ك و ن مؤمن لكيكون مؤمن ل ك ي و ن م ن ل ك ي ك ن مؤمن ل ك ي ن مؤمن ل مؤمن وعند أ لأن ب ي يوسف النية ه لأن ابي ل الآن ن هنا ي ي ة د أ لأن الإشكال ا ل ن ة الآن يوسف ت ك ل م محمد عن هذا ق ل الآن قول فقال لأن النية الماء محمد هذا قول محمد م عنده يقرر في صيروة شرط ت ع م ل وليس ا ي في شرط إ ز الرجل ة الجنابة هذا ا ل وعند مذهب أبي محمد يوسف الرجل بحاله لعدم الصب والماء بحاله لعدم إ ز ا ل ة الحدث ف أ ص ب ح الماء في هذه ا ل ح ا ل ة ظاهرا、عندهما. عند ه م الامام عند نجسان ا ل عند الامام الماء لازالته الجنابه عن البعض والرجل لبقاء الحدث في باقي الاعضاء يعني وكأنه عند من غمس في هذا غمس الماء أول ما لامس اسمه لامس اول ما الماء العضو لامس الماء مثل الرجلي فطهرت ثم تنجس في باقي الماء. الماء نجسا النجاسة باقي بازالة لصيرورة وقيل يطهر من الجنابه ثم يتنجس م ن ج ا س ة الماء المستعمل حتى يجوز له ق ر ا ء ة القران ونحوه س و الماء ء احنا ق ا ل كيف يصير مستعملا اما ل ا ز ا ل ة حدث او ن ي ة ا ل ق ر ب ة كالوضوء على الوضوء وعند محمد في هذه ا ل ح ا ل ة توضا للتبرد بمعنى لا يوجد ن ي ة خلافا لمحمد لانه لا يصير مستعملا الا ب ا ل ق ر ب ة ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد طاهر عند طهور غير ثم الماء المستعمل الماء هو ا ب د قول المعتمد المثب ابب محمد هو المعتمد في、المثل. ان الماء الماء المستعمل ا ا ء ل م اي طه لا طهور ولا بنجس الطهور. الطهور ه ومطهر لغيره أ م ا الماء الطاهر الماء الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره بمعنى لا يتطهر به ولا ينجس هذا الطاهر واضح ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور و ا ي أبي حليثة ت ه عن وهو اختيار أ ك ث ر المشايخ ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إ ل ى وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم ولو كان وروى الحسن عن أ ب ي حنيفه انه نجس ن ج ا س ة م غ ل ظ ة ل أ ن ه أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة الحكميه فصار إذا أزال الحقيقية من بيان معنا؟ النجاس الحكمية والنجاسة الحكمية من النجاسة والنجاسة الحقيقية من كما ي ل ن ج ا س ة ا ل ق ي من يفرق ازال ا ل ح ق ي ق ي ة النجاسة النجاسة من الحكمية بين يفرق والنجاسة المغلبة الحقيقية. فلا تمر عليكم دون فهمية. الله يعني الحكميه ق ق ي ي ي لذا لا نتمر ع د ردونا م التي الحكمية حكم الشرع بوجوب الوضوء ما عند إ ر ا د ة الصلاة ه الصلاه ن ج بوجوب ا الحكمية التي حكم الشرع بوجوب الوضوء ا س ة ل حكم أو غ أو إرادة الصلاة والحكمية هي العين التي حكم الشرع بوجوب فنعود لمسألتنا. إن الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس ع و د لمسألتنا النجاسه المغلظه أ ز ا لانه ل ازال س ة الحكمية فصار كما إذا أ النجاسه ح ق ق ي ي ة بل أولى ل أ ا ل ن ة الحكميه حتى لا عن منها. عندما نأتي, إن شاء الله عندما نأتي يعني النجاسة م وعن د أ ب ي يوسف وهي ر و ا ي ت عن أ ب ي حنيفه ان نجاسته خفيف خفيفه بمكان الاختلاف أ ي الخلاف بين علماء المذهب بالقول إهاب دبغ بقوله إهاب دبغ ونجاسته وقال زفر إن كان المستعمل محدثا فهو كما قال محمد وإن كان طاهرا النجاست الصلاة والسلام أيما لطهرته لأنه لن يزل فلم وكل عليه فقط فقط فهو وإن فهو طهور وصفه طهر زفر يتغير طهر إن محمد إ ل ا جلد ا ل آ د م ي لكرامه بين العله في جلد ا ل آ د م ي أ ن ه حتى ولو دبغ لا يجوز استعماله لماذا ل ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن فيحرم ا ن ت ف ا ع ه بشيء من اجزائه لما فيه من ا ل إ ه ا ن ة وجلد الخنزير أ ي ض ا ل ن ج ا س ة عينه قال تعالى ف إ ن ه رجس وهو أ ق ر ب المذكورات إليه سيفرف فانه إ فإنه رجش فإنه يعود الى الاقرب وهو الخنزير لانه ذكر ايضا محرمات غير الخنزير قبل الخنزير اي ع ن للخنزير ه أي من قال أ ن ه يعود على ا ل أ ق ر ب وهو الخنزير حكم بنجاسه ة ع ي ن من قال ي عينه و د الأبعد على لحم ل بنجاسة ا حكم ن خ ز ر ولم يحكم ب ج ا س ة ع ي ن وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاء حتى يتخذ هذه المساله قطوباتي والدباغ أن يخرجه ا ا ب غ ي انا هذه المثال أ امر عليها سريعا ان اقراها في ا ل ق ر ا ء ة إ ل ا إ ذ ا كان هناك سؤال عنها نستمع إن انتهاء الدرس أو يعني فرصة للإخوة الأسئلة خلال الدرس بعد إليه الله الإخوة الأصلة خلال مواطي شاء فرصة أو وشعر ا ل م ي ت ة وعظمها ظاهر ل أ ن ا ل ح ي ا ة لا تحلهما حتى لا ت ت أ ل م بقطعهما فلا يحلهما الموت وهو المنجس طيب ل نقف و ن ا الان يعني اذا كان هناك سؤال يا اخي الاخوه عما مر من المسائل لم ت ت و ب ح مساله نبينها ان شاء الله لان توضى ا ل ي ن س ا ن اذا كان عليها تودع فينا لا يسقط في ان يحترز عن تساقط الماء بشرط ان لا يكون يعني يتعمد ذلك لانه ورد في الحديث عن سيده عائشه انها كانت تفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدير الذراع ن ي هذه ن س ا ئ ل الذراع كلها مفصله ل هنا ل الأربعة أ ئ م موجودة أيضا وهي في, في مقدمة مجمع منقولة مقدمة مجمع طبعة البحرين البحرين شاء الله إذا في وإن ذ ك ر ت أأتيكم ب ه ا تحديدا في عزيزي. طيب ما هي الذكاء الذكاء الذكاء الذكاء الشرعي فقط ع الب ل ع و م واحد الودجين ماذا ي ق ص ي المصنف المستوى الكيل ك ا ن ز ي ر اي في الحكم ل أ ن ا ل ف ي ن نجسته ا كنجاسه الخنزير البصلية تحتاج إلى دليل ت ح ت ا ج ل ى ن ب ي سن في مثل هذه الحاله ف ه و في مقام تصله س ر أردت ي منهي البيان ع ونساعد وإذا أن المطالبات بهذا لكل ت خ بأن أبره تأثير بتمتع الدليل ولا بعوانا لو هل بقي أسئلة؟ بقي إن شعر ا الله قال ء و ش ا ل إ ن س ا ن وعظمه طاهر وهو الصحيح إ ل ا أ ن ه لا يجوز الانتفاع به لما بينا أ ي ل ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن أ م ا الخنزير ف ج ز ا ئ ه ن ج س ة لما مر من الدليل فإنه ذكرت الخلاف فيه على من يعود. وعن محمد فإنه وقلنا وعن أن الدليل الخلاف طاهر يعود فيه شعره رجس ذكرت حتى على يحل الانكذي وجوابه أ ن ه رخص للخرازين حاجة ضرورة ل ل ح ا الانتفاع الخرازين للضرورة بشعر للخرازين ولا بالخياطين الآن أعتقد أ ن ه لا ض ر و ر ة ضرورة, يعني لا يجب ضرورة يعني شعر الخنزير إلا في حالة واحدة بقية يعني يجب يعني الخنزير في يعني الخنزير يختلف يعني عن بقية شعور الحيوانات في شعر شعر عن شعور بعض أن لا إلا الأخدامات باستخدام انا اتكلم يعني من واقع يعني انا اعرفه لاني استخدمه احيانا حقيقه شعر الخنزير في الفراشي فراشي التخطيط التي نكتب بها يعني لا يوجد ف ر ص ة تستطيع ان تكتب بها ب ط ر ي ق ة س ل ي م ة لمن يتقن الخط العربي اذا اراد ان يكتب عليها ى ف ط او شيء يستخدم فدهان ي ا ل وغيره يعني الا اذا كان شعر الخنزير متماسك وصل بخلاف الشعر الصناعي هذا الذي يعملونه وهي ليست الساد... ضروره لا تزقف ا ل ض ر و ر ة ولكن أ ن ا أ ق و ل عن استخدامها في اما أ ن ه ض ر و ر ة ب ا ل ن س ب ة للخياطين فلم تبقى ضروره ة و ا ل ل أعلم الان آ ن ل ل الذي لي ف ص ذ إ والله فأخرجت ع اعلم ل ه لأنه نسائله فنقل واقع في حياتنا غير في خرؤ كل ذي ح الحمام ف ر روثا يسمى و ا خ وخرؤ ا والبعر والغنم ا ء للبقر للإبلي ل والعصفور لا يفسدوها إ ذ ا مات في البئر ثاره أ و ع ص ف و ر ة أ و نحوهما ن ز ح منها ا ش ر و ن وهذه كلها تقديريه ة ذ ه المسائل تبنى على التقدير على تبنى نزح منها عشرون دلوا إ ل ى ثلاثين وفي الحمامه والدجاجه ة ن ح و من م أ ر ب ع ي ن إ ل ى ستين وفي ا ل آ د م ي والشاه والكلبي جميع الماء وان ت ف خ الحيوان أ و تفسخ نزح جميع الماء ويعتبر في كل بئر دلوها وإذا تادلون في يمكن إخراج جميع يمكن جميع البيئر بمعنى أن هذا البئر مثلاً تمده عين ماء. أخرجه ارتفع تمده بأر إخراج إخراج أخرجه مرة أخرى كل كلما لم الماء إلى ثلاثة لم الماء مثلا الماء أن منها هذا ماء ماء إذا ماء نزح في الباب الذي قال سؤال الادمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ا ل أ ش ا ر أ ر ب ع ة طاهر غير مكروه وهو س ؤ ر ا ل آ د م ي جنبا كان أ و حائضا أ و مشركا لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب و اعطى فضل س ؤ ر ه ع ر ب ي ا عن يمينه فشرب ثم شرب أ ب و بكر س ؤ ر ل العربي و أ ر ا د صلى الله عليه وسلم أ ن يصافح ابا هريره فقال إ ن ي جنب فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجز وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ناوليني ا ل خ م ر ة قالت إ ن ي حائط المقصود في الخمره هي ا ل س ج ا د ة ا ل ص ل ا ة ولكن في زمانهم كانت تصلى من سعه النخل سعف النخل. اللهم ن خ ا ل ل صل ي على سيدنا محمد ناولين ا ل خ م ر ة قالت إ ن ي ح ي ئ ط قال ليست ح ي ض ت في يدك اشار ة إ ل ى أ ن النجس موضع الحيض و ل أ ن بدن ا ل إ ن س ا ن طاهر مسلم كان أ و كافر ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل وفد ثقيف في المسجد إ ل ا كراها قال ل أ ن ه م تاكد و فيكون ل لحمه د من ط ه ر ا ا إلا ا ل ل ل ب ن ج انه ج الجلالة ة المخلاء والإبل والبقر إ ف مكفوه لا ح ت تأكد م منقارها وفمها ا زقاء النجاسة لا ل على فإن أنه يوجد ن ج ا س ة فتذهب هذه الكراهه إ ل ا ا ل د ج ا ج ة المخلال المقصود فيها ا ل د ج ا ج ة المخلال احنا نسميها و ن ق ل ت ع م ي ة ا ديك ا ل م ز ا ب ر بمعنى ا ل م ك ف و ك ة و ت أ ك ل من المزابل وغيرها ولا تتوقع النجاسات وكذلك حال ا ل إ ب ل والبقر تسمى يعني الجلاله التي ت أ ك ل ا ل أ و س ا خ وغيرها لاحتمال أ ن تبقى ا ل ن ج ا س ة فيها وهذه لها حل ا يعني ت ح ب ز أ ي ا م ا حتى تطهر ه تراهة لحنه عند أبي حنيفة احترامه لا لنجاسته ر سؤر الفرس للفرس سؤر الفرس وكذا لا بالنسبة أيضا ا لأن حنيفة أبي عند وكراهه لحمه يعني ليس لعله ّ في لحمه إنما انه نجاسه س إ ن م لأنه ا لحمها المخلات والعقرب لأن نجاشة توجب نجاسته إ ل ا أ ن ه لما لم يمكن الاحتراز عنه لكونها من الطوافات علينا كما ورد الحديث انها من الطوافات عليكم الطوافه كما اشار اليه النص فقلنا للطهاره مع الكراهه وكذا سؤال ا م ك ر و ه إذا ت سباع وجود ا ل م م ا ا ء ل ط ل ق كان م ك ر و ه ا وعند عدمه لا يكون م ف ر و ه ا بمعنى إ ذ ا لم يجد إ ل ا هذا ا ل س ؤ ر فيصح و ض ه من غ ي ر كراها و ا ا ل ل ث ث نجس و ه و والكلب وسباع سئر ئ الخنزير ا ا ل ج ه من أما ا ل خ ز ي ر فلأنه العين ولعابه يتولد من لحمه ل وأما نجس من ا كراهه ل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م بغسل ل ل إ ن من ا ء و و ثلاثا تعلمون لحنا رواية سبعة طبعا وفي يعني سبعة أن أنتم ان ا ل ح ن ف ي ة يشترطون بعد ا ل قبول ل ر و ق في ا ح د ي ث ف ل م الشروط ذ أخذ ا ا ا ا برواية الثلاث م ر السبع ولم رواية يا أن ه في قبول الحديث ث الثلاث ث أن وأخذنا يعني يعني لا يخالف فعل الراوي والإمام هريل الله عليه يعني روى رواية السبع وفعل فعله ما ابو رواية رواية بروايه ا يروي وهي رحمة روى ولسانه يلاقي م ا ء دون اناء فكان أ و ل ى ب ا ل ن ج ا س ة و أ م ا سباع البهائم ف ل أ ن ه ا فيه لعابها و أ ن ه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرب ف إ ن فيه ض ر و ر ة لعموم البلوى والرابع مشكوك فيه وهو س ؤ ر البغل والحمار ة بالنجاسة حرمة النجاسة والآخر يقول بالنجاسة فإن حرمة اللحم واللبن اللحم دليل فإن وطهاره العرق دليل الطهاره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا في حر الحجاز أ ويصيب العرق ثوبه وكان يصلي في ذلك الثوب فتعارض احد يعلم الدليلان دليل ان لحمه نجس ودليل ان عرقه ليس بنجس حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ح م ا ر معروريا ويصيب عرقه هذا الحمار ومعنى ب النبي صلى الله صلى عليه ل و س وفيصل النبي بالدليل الشك التوقف في فلهر النجس وعند عدم ا ل ما ء ي ت و ب أ به ويتيمم ا ح ت ي ا ط ا للخروج عن العهد و أ ي ه م ا قدم جاز أ ي عند عدم وجود الماء لا يوجد إ ل ا سور ة حمار أ و بغل ي ت و ب ا ويتيمم قال احتياطا و أ ي ه م ا قدم جاز أ ي تيمم ثم ت و ب أ او ت و ب ا ثم تيمم ل أ ن المطهر منهما غير متيقن فلا ف ا ئ د ة في التركيب وقال ز ف ر ي ب د أ بالهدوء ليصير ع ا د م ا من م ا ء ح ق ي ق ة وجواب ه إ ن كان قهورا فالتيمم ض ا ئ ع قبله أ و بعده و إ ن كان غير قهورا فالتيمم يعتبر سواء كان قبله قبله أ و بعده ولا معنى للصراط الترتيب ثم قيل الشك في قهارته لتعارض ا ل أ د ل ة وعن محمد الشك في ط ه و ر ي ت ه ل أ ن لا ن أ م ر في غسل ا ل أ ع ض ا ء إ ذ ا ت ر ض أ به بعدما وجد الماء و ع ر ق و م ك دابه مثل س ؤ ر ه ا و الحمد لله رب ان ل ل ع ا م نكتفي ه ذ ا اليوم بهذا القدر إذا كان هناك سؤال ي ع ن أنا ي أ ق و ل في ب د ان ي ي ة الدرس ع ي غير على العادة مثل ن عادتنا مفصل مضت في خلاف في الدرس على الروس التي هذا أنا أعتقد أن مثل هذه المسائل و ا ض ح ة إ ل ا إ ذ ا كان هناك استفسار يعني أشكل عليه شيء نضيّن فيكم البقية إن واحد شاء الله بارة الله أشكل سؤال بارك الله فيكم سيدي وجزاكم عنا خير الجزاء. يعني سؤالي ي ي خير يعني د وجزاكم الجزاء عنا س هنا استشكال كنت أ ر ى أ ن ه من ا ل أ و ل ى أ ن يكون سؤر الخنزير والكلب واشباع البهائم طاهر أ ي ض ا أ و مشكوك في ق ه ر ي ت ه قياسا على شو... لا أ ق و ل بطه... بطهارته يعني كنت أ ت ص و ر أ ن ه مشكوك في ق ه ر ي ت ه لماذا ل أ ن سؤر البغل والحنار تعارضت البغل فهو ي الأدلة ف ه مشكوك في طهوريته أ و في طهارته لتعارض ا ل أ د ل ة فيه يعني لحمه نجس وعرقه طاهر فكذلك الحال في الحال سؤر الخنزير لحمه نجس وعرقه طاهر ودليل ا طاهر ل ل لحمه ك ب وعرقه نجس و ط ه ا ر ة العرق قوله في آ خ ر الكلام عنه و أ ن ه نجس لتولده من لحم النجس كاللبن بخلاف العرق قال بخلاف العرق يعني العرق طاهر ف إ ن فيه ض ر و ر ة لعموم البلوى و ك أ ن ه يرى أ ن عرق شباع البهائم طاهر والحال كذلك في عرق البغل والحمار فلو قسن البهائن قسنا شباع على البغل والحمار لنتج أن سمعت ل سباع البهان ينبغي أن يكون ش ك ك و ا طهارته في منكم سيدي أ ن تعارضت ا ل أ د ل ة في, في, في سوء البغل والحمار أ ن لحمه نجس وان أ ن أعطيكم ه الله عنه خير فيك دارك نور ن قلنا ل ا من ش ك ك في لحم البغل والحمار م ت ع ا ر ض الادله ة أ لحمها نجس و ط ه ا ر ة عرقها لورود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يركب حمارا وكان يصيب عرق الحمار يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه فهون في أدلة في دليلين ولكن في ملكة تعين ذ لعموم ك هو لم يقل فالخلاف قال خلافا ل ا ر ف ه قال ل ع البلوى ولا م ا ب ل ل و و أ ع ت ق د يعني ا ل آ ن تعم البلوى بمثل هذه الحيوانات يعني باختلاف يعني العصر ر لتعارض ذكرت حنزير أمر معتبر ذاقرات فهو فيما وإنما لعموم البلوة وعموم البلوة لم يقل الأدلة قال لذلك يعني بنسي يعني في عندنا أنت بن ا آ نعم ولكن ورد بها نص ما و ابو زياد ورد بها بنص ولكن أ ي ن نص ا م ا ن نظر ما في نص يعني عمود د ل و مثلا في ا ب ا ر الفلوات ان لو تطاير هذا البعر والروح يعني يحكم ب ط ه ر ة البئر أ ن ه ا لا تنجس طبعا ورد ونحن وإنما لتعرض الأدلة النص قلنا الأدل هناك لا نص وإنما أخذوها على نص تشي عموم ا لعموم ب الآبار ل مثلاً قلنا و كما إذا تطاير في ن يعني الهواء يعني ن الهواء الهواء والريح يعني هذا الروس وال... ال... فلا جر ح ك بنجاسة الآبار ع م البلوى حكموا ب ط ه ا ه ن ا ب ر ك ا ل ل ه فيكم ا ل الفخرة ب نسبة غ د د عند عدم ا إيه الأخيرة الوضوء قال وعند عدم الماء ي ت وجود ب به أ ويتيمم و عدم عند الماء المطلق لا يوجد إ ل ا س ؤ ر الحمار أ و البغل ي ت و ب ا به ويتيمم احتياطا للخروج عن ا ل ع ه د و أ ي ه م قدم ا جاز و أ ي ه م ا قدم جاز قال ل أ ن المطهر منهما غير متيقن غير متيقن فلا ف ا ئ د ة في الترتيب يعني حصول طهارة في التيمم غير, في في غير متيقنه ة مفصول ط ا السؤور أيضا الحالة لماذا غير متيقنة في التيمم؟ لوجود الماء أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء وفي المسألة الأولى أو في الماء الأول السؤال الأول أيضا طهارته غير متيقنة لأنه مشكوك فيه. لذلك قال ر غير غير غير ة متيقنة متيقنة متيقنة في في في وفي في فيه يصح لوجود لأنه لذلك وجود أو مشكوك أنه هذه مع فلا ف ا ئ د ة في التركيب وقال زفر ابن س ل ي ل رحمه الله قال يبدا أ بالهضوء ليصير ع ا ج م ا للماء حقيقه انه لا يصح التيمم إ ل ا عند فقد الماء الا عند فقد الماء الان أ ج ا ب ه أ ج ا ب ه قال وجوابه إ ن كان طهورا ف ا ت ي م م ضائعا قبله أ و بعده إ ن كان طهورا هذا السور فلا ح ا ج ة للتيمم لان لا يصح التيمم لا قبله ولا بعده وهنا إ ن كان غير و سواء ر معتبر فالتيمم ك قبله أو بعده بمعنى أو إ ذ لم نحكم بأن ه ذ السور ا قبله ايضا ن يعني نحن لم نقل بنجاسته قلنا أ ن ه مشكوك فيه لذلك قالوا إ ن ك ن كان غير فالتيمم طهور معتبر قبله أو بعده سواء أو ولا معنى لاشتراك الترتيب